بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فقد انتهينا من الحديث عن المعمولات المرفوعة والمنصوبة والمجرورة والمجزومة اصاله وعرفنا أن المعمول أصالة هو المعمول الذي تسلط عليه العامل بلا واسطة لفظ بينه وبين المعمول لا يكون هناك لفظ متوسط بين العامل والمعمول الآن نتحدث عن المعمولات التباعية أو المعمول بالتبعية والمعمول بالتبعية هو المعمول الذي يتوسط بينه وبين العامل واسطه لفظيه هذه الواسطه ينتقل اعرابها إلى المعمول الذي هو تابع الى المعمول بالتبعيه فاذا المعمول بالتبعيه يتبع واسطه لفظيه يعرب بنفس اعرابها ويكون العامل الذي أثر فيه نفس عاملها نفس عامل تلك الواسطه مثال ذلك الصفة الصفة تابع للموصوف تأخذ نفس إعراب الموصوف فإذا الموصوف عبارة عن واسطة لفظية بين العامل والمعمول التبعي الذي هو الصفة أو النعد ينتقل إعراب الموصوف إلى الصفة تعرب بنفس إعراب الموصوف الذي هو واسطة لفظية بينها وبين العامل ويكون العامل في الصفة هو نفسه العامل في الموصوف. جاء زيد الكريم الكريم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة أعرب بنفس إعراب زيد لأن زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة العامل فيه هو العامل في زيد الفعل جاء رفع زيد فاعلا ورفع صفته أيضا نعتل لذلك الفاعل المعمولات بالتبعية خمسة أنواع خمسة معمولات هذه المعمولات الخمسة يقال لها التوابع مشهورة في النحو باسم التوابع التوابع يمكن أن تعرف بأنها كل اسم يتبع ما قبله في الإعراب ويكون العامل فيه نفس العامل في متبوعه في الذي قبله ولا يجوز تقدمه على متبوعه الآن المعمولات بالتبعية التي بين ايدينا لا يجوز تقدم اي منها على المتبوع الذي هو الواسطه اللفظيه فاذا لا بد من شيئين في المعمول بالتبعية لا بد من واسطه لفظيه يتبعها ولا بد أن يعرف بنفس إعراب تلك الواسطة حتى يقال له معمول بالتبعية بدأ من المعمولات التبعية بالوصف فقال والضرب الثاني خمسة الضرب الثاني يعني النوع الثاني من المعمول يعني المعمول ينقسم إلى ضربين معمول بالاصاله ومعمول بالتبعية المعمول بالاصاله انتهينا منه الآن الحديث عن المعمول بالتبعية الذي هو الضرب الثاني هذا الضرب الثاني يتالف من خمسة أقسام أو من خمسة أنواع الأول من تلك الخمسة هو الصفة الصفة طبعا نعت الصفة وصف تابع لفظ مشتق يتبع ما قبله في الاعراب يدل على معنى في متبوعه والصفة لا تكون إلا مشتقة أو في تأويل المشتقة في معنى المشتقة أقول جاء زيد الكريم فالكريم صفة لزيد الكريم مشتق من الكرم يمكن أن لا تكون الصفة مشتقة ولكنها في معنى المشتقة كأن يعني تكون الصفة اسم إشارة رأيت زيدا هذا يعني زيدا المشار اليه يمكن ان تكون الصفه ليست مشتقه ولكنها في تاويل المشتقه بان تكون بأن تكون اسما منسوبا والمنسوب في حكم المشتق اقول جاء فلان المكتبي جاء فلان المحمدي نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم الإسلامي يعني نسبة إلى الإسلام فاذا الصفة لا تكون إلا مشتقة أو في معنى المشتقة الصفة تفيد معنا في المتبوع لا يفهم منه لو جاء وحده لو قلت جاء زيد لا يفهم منه أنه عالم بخلاف ما لو قلت جاء زيد العالم الصفه الصفاء تفيد معنى تضيف معنى إلى المتبوع الآن لو قلت لك جاء زيد تفهم من هذا الكلام مسمى المسمى بهذا الاسم لكن لو قلت العالم جاء زيد العالم العالم صفة لزيد كلمه العالم تضيف معنى الى زيد لا يستفاد من اسمه فقط واضح الفكره الصفه تفيد امرين يفرق بين الموصوف فيما اذا كان الموصوف معرفه او كان نكره اذا كان الموصوف نكره فالصفه تخصص الموصوف التخصيص معناه التضييق دائرة التنكير الآن تقول جاء رجل رجل يحتمل أي رجل لكن لو قلت جاء رجل عالم كلمة عالم لم تعرف الرجل بحيث يحصر في ذات معينة التعريف هو أن يدل اللفظ على معين ولا يتناول سواه هذا التعريف التخصيص هو تقليل دائرة الشمول تقليل عدد الأفراد الذين يدل عليهم اللفظ فرجل عالم أفراده أقل من أفراد رجل مطلقا معي ولا لا فإذا كان الموصوف نكر فالصفه تفيدنا تخصيص الموصف يعني تضيق دلالته لأن دلالته واسعة المنكر دلالته واسعة جدا الوصف يأتي مخصص يعني يضيق دائرة دلالة الموصوف ولا يعرف لأن التعريف هو جعل اللفظ مختصا بمعين لا يتناول غيره بمسمى معين لا يتناول غيره وأنا إذا قلت رجل عالم كلمة رجل هنا لم مع الوصف لم تدل على شخص معين دون غيره تدل على أشخاص يمكن أن يوجد عشرات العلماء فينطبق عليهم هذا الوصف طبعا كلما زادت الصفات الوصف عبارة عن قيد كلما كثرت القيود ندر الوجود مثل هذا قوم, قوم موسى عليه السلام قالوا قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لو أنهم أتوا بأي شيء يصدق عليه هذا الاسم بأي بقرة يصدق عليه هذا الاسم لتحقق قيامهم بالواجب الذي أمروا به ولكنهم طلبوا زيادة أوصاف ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي فذكر لهم مجموعة أوصاف فقلت دائرة الشمول في كلمة بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ثم طلبوا أوصاف أخرى فحدد لهم الألوان اللون هذه البقرة ثم طلبوا أوصاف أخرى فازدادت عليهم الصفات التي تمثل كل صفة منها قيد إضافي على الموصوف حتى عز وجود الموصوف فكل ما كثرت القيود يعز الوجود كل ما قلت القيود يكثر الوجود يعني يكثر وجود الأشياء المطلوبة في الأعلام والأسماء فالصفة مهمتها مع التنكير صديق دائرة التنكير مع المعرفة إزالة الغموم عن الاسم الأصل في الأسماء المعرفة أو الأسماء المعرفة التي هي معارف خصوصا الأعلام أنها تطلق على أشخاص ولا تتناول سواهم لكن أحيانا يمكن أن يسمى بالاسم الواحد أكثر من شخص يعني هذا الاسم صار معينا لفلان ومعينا لفلان ومعينا لفلان يبقى الاسم معرفة في حق كل واحد من هؤلاء الأشخاص ولكن قد يلتبسوا ببعضهم فإذا كان في حيك ثلاثة زيود ثلاثة أشخاص كل واحد منهم اسمه زيد أحدهم فقلت جاء زيد يمكن أن يلتبس على السامع هذا الكلام بحيث يعني يمكن أن نصرف ذهنه إلى أي واحد من الثلاثة وصح وصحت يعني ظنه يصدق ظنه لكن كل شخص من هؤلاء الزيود الثلاثه له صفات خاصة به أحدهم عالم والآخر لنقل مثلا تاجر والثالث مهندس فإذا قلت جاء زيد التاجر هنا الوصف أزال الغموض ووضح الموصوف يعني ألغى احتمال التباسه بغيره إيه؟ وهو معرفة قبل الوصف فالوصف مع المعرفة يزيل الغموض ويكشف اللبس هذا الأصل في الوصف. الأصل في الوصف أن يف أن يفيد أحد هذين الشيئين. مع التنكير يفيد التخصيص، ومع التعريف مع المعرفة يفيد التوضيح. لكن أحيانًا يخرج الوصف إلى غيرها إلى معاني أخرى. فقد يقصد بالوصف التكريم يا فلان الشيخ. ااا أحيانًا يقصد بالوصف التعظيم بسم الله الرحمن الرحيم. أحيانا يقصد بالوصف الذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحيانا يقصد بالوصف إظهار الضعف اللهم رحم عبدك المسكين آه. فيخرج إلى معاني تطلب في علم البلاغة الوصف يخرج إلى معاني أخرى غير التخصص والتعريف تطلب في علم البلاغة لكن الأصل أنه يفيد التخصيص إن كان تابعا لنكر والتعرف إن كان تابعا و... وال... والتوضيح إن كان تابعا لمعرفة طبعا الصفة تكون كلمة مفردة جاء زيد العالم وتكون جملة خبرية الصفة تكون جملة جاء زيد جاء رجل يركض رجل فاعل يركض فعل مضارع والفاعل مستتر والجملة صفة لرجل طبعا الجملة تكون صفة نحن لسا ما, ما نهاية الجملة تكون صفة بشرط أن تتبع نكرة الجمل إذا تبعت نكرات سواء كانت الجملة اسمية أو خبرية إذا تبعت نكرة فهي صفة لها بينما إذا تبعت معرفة فهي حال منها ولذلك النحويون يقررون قاعدة مشهورة يقولون الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال فالآن أقول جاء رجل يركض رجل فاعل ويركض فعل مضارع والفعل مستتر والجملة في محل رفع صفة بينما لو قلت جاء زيد يركض زيد فاعل يركض فعل مضارع والفاعل مستخرج جواز التقدير وراجع إلى زيد والجملة في محل نصب حال من زيد فالجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال يمكن أن يكون الوصف عبارة عن شبه جملة يعني ظرف أو جر مجرور رأيت رجلا في البيت رأيت رجلا آآ آآ تقول آآ رأيت رجلا أمام, أمام أو تقول في المسجد كائنا في المسجد رأيت رجلا عندك أي عندك طبعا متعلق عندك يكون صفة هي نفسها ظرف عند ظرف مكان لكن دائما الظرف لابد له من يعني في رأيت رجلا مستقرا عندك رأيت رجلا كائنا في المسجد فأقول رجلا مفعول به وفي حرف جر والمسجد اسم مجرور والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لرجل والتقدير رجلا مستقرا عندك كذلك رجلا مستقرا في المسجد كذلك الأمر رأيت رجلا عندك رأيت فعل ما يبدأ على السكون والتعظم المتصل على الظرف في محل رفع فاعل ورجلا مفعول به وعند مفعول فيه ظرف مكان منصوب على نتصب الفتحه وهو مضاف والكافظم المتصل يبدأ على الفتح في محل جر مضاف إليه والظرف متعلق بمحنوف صفة لرجل والتقدير رجلا مستقرا عندك جاء, جاء رجل من أمامك من أمامك وش جار المجرور متعلقة محذف صفر رجل طبعا ما تقول أمامك أمامك أمامك صحيح من أمامك بعد يعني لأن الظروف هذه الظروف المكان تجر إما توصل على الظرفية أو تجر بمن ما تكون في محل مفعول به الجار المجرور لا هنا مفعول به لأي شيء في محل ما هي الجملة جاء, جاء جاء رجل. إيه لا لا ما تكون صفة لرجل متعلقة متعلقة محجوب صفة لرجل. إيه إيه. طيب كيف أفرق بين الصفة والممارسة؟ هي الكفيلة بالتفريق. الآن هناك يعني بعض المسائل يعني تلتقي يعني تلتقي الأمور ببعضها بحيث يصح فيها إعراب إعرابان. بحيث يعني يمكن أن أقول جاء رجل من عندك من عندك ما حصفة لرجل يمكن أقول يا أخي من عندك خرجت من عندك تقول صفة نقول لا ليس صفة متعلقة بخرجته طيب يمكن أن أقول متعلقة ومحذوف حال, حال كون الخروج من عندك يمكن فهناك بعض الأشياء الدقيقة وغالبا هذه الأشياء الدقيقة لا تشكل فارقا في المعنى المعنى واحد يعني لا يؤثر دقة ال الاعراب لا تؤثر على المعنى بحيث أنك لو عربت بأي شكل من أشكال اعراب عرابك الصحيح والمعنى الذي توصلت إليه من خلال الاعراب صحيح فإذا خلاصت الكلام أن الصفة تابع يدل على معنى في بتبوعه يخصص بتبوعه إن كان نكرة ويوضحه ان كان معرفة والجملة والصفة تكون مفردة تتبع المعرفة والنكرة وتكون جملة اسبية أو فعلية بشرط أن تكون تابعة لنكرة وتكون شبه جملة ظرف أو جار مجرور متعلقهما هو الصفة بشرط أن يتبع نكرة ايضا. أي نعم هذا هذا الأمر الأول يقول والصفة الأول الصفة نحو أعبد الله العظيمة أعبد فعل مضارع مرفوع وعلى مترفه الظم الظاهر على آخره الله مفعول به منصوب وطبعا والفاعل أعبد فعل مضارع مرفوع وعلى مترفه الظم الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستجر وجوبا تقدره أنا الله مفعول به منصوب على التصبيف فتح الظاهر على آخره العظيم صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتح الظاهر على اخره فاذا العظيمة معمول بالتبعية لأعبد لأنه تبع اسم الجلالة في اعرابه فصار اسم الجلالة واسطة بين الصفة وبين العامل الثاني من المعمولات بالتبعية العطف العطف نقول العطف ونقصد المعطوف يعني يعني نقول باب العطف Oxflush باب المعطف اسمه المعطف العطف إذا أردنا العطف accelerating طبعا ينقسم نقسم إلى نوعين عطف بواسطة حروف العطف وعطف بيان اسمه عطف بيان طبعا الثاني الذي يذكره هنا قال والثاني العطف بأحد الحروف العشرة يعني يريد عطف النسق اسمه عطف النسق عطف في عطف النسق وعطف البيان عطف النسق بواسطة الحروف عطف البيان لا يتوسط فيه حروف عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآن جاء زيد وعمر العطف زيد ورد فيه العطف زيد تابع توسط بينه وبين متبوعه الذي هو عمر الواو فلما أقول العطف يعني أريد المعطوف يعني مصدر أطلق وأريد به اسم المفعول حروف العطف التي تتوسط بين المعطوف والمعطوف عليه عشرة كما ذكر المصنف رحمه الله طبعا العطف له أركان معطوف عليه ومعطوف واداه عطف جاء زيد وعمر ايهما المعط اي هذه المفردات المعطوف عمرو المعطوف والمعطوف عليه زيد واداه العطف الواو نعم فعمر اذا معطوف على زيد يشاركه في الاعراب فزيد واسط لفظيه بين العامل الذي هو جاء وبين المعطوف الذي هو عمر طيب. الأول من حروف العطف الواو عندما أقول جاء زيد وعمر الواو هذه حرف عطف مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب طبعا نحن عرفنا سابقا أن الحروف كلها لا محل لها من الإعراب أي حرف يعرب حرف لا محل له من الإعراب الواو طبعا عندما تنطق تنطق مفتوحة واو حرف مبني على الفتح لا محل لهم الإعرام الواو تفيد مطلق الاشتراك في الحكم عندما أقول جاء زيد وعمر فهذه الواو أفادت اشتراك زيد وعمر في المجيء فقط اشتراك في أصل الحكم لم تفيد أن مجيء زيد حصل اولا وأن مجيء عمر حصل ثانيا لا تفيد الترتيب ولا تفيد التعقيب بل يمكن أن عندما أقول جاء زيد وعمر يمكن أن يكون جاءا معا ويمكن أن يكون زيد جاء قبل عمر ويمكن العكس يكون عمر جاء قبل زيد ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله في ألفية اعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقة الواو لمطلق العطف لمطلق الاشتراك في الحكم لا تفيد ترتيبا ولا تفيد تعقيبا ولذلك جاء في القرآن وقالوا إنه إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نحيا ونموت إيه. فالواو لمطلق الجمع يقول الواو نحو تطيع الله والرسول طبعا التابع يأخذ حكم المتبوع إذا كان المتبوع نلاحظنا عندما قسم في المعمولات الأصلية قسم المعلوم, قسم المعلوم المعمولات إلى معمول مرفوع ومعمول منصوب ومعمول مجرور ومعمول مجزوم بينما لم يقسم هذا التقسيم في المعمولات التبعية لماذا لما قبله لأنه لابد أن يكون مسبوقا بمعمول أصلي المعمول التبعي لابد له من معمول أصلي هذا المعمول الأصلي هو الواسطه بينه وبين العامل وهو يأخذ إعراب المعمول التاء الأصلي المعمول التبعي مرتبط بالمعمول الأصلي يأتي بعده دائما ويأخذ إعرابه فإذا كان المعمول الأصلي مرفوع المعمول التبعي يرفع جاء زيد الكريم الصفاء معمول تبعي وإذا كان المعمول الأصل منصوب المعمول التبعي ينصب رأيت زيدا الكريمة الكريمة صفة منصوبة لأن المعمول الأصل الذي هو زيد منصوب مررت بزيد الكريمي هي مجرورة لأن المعمول الأصل الذي اثبتت به هو زيد مجرور وهكذا فالمعمولات الأصلية تبع لما قبلها تبع لمعمولات تبعية تتقدم عليها تبع لمع تبع لمعمولات أصلية تتقدم عليها تلك المعمولات الأصلية هي الواسطة اللفظية التي تتوسط بين العامل وبين المعمول التبعي ويأخذ إعرابها المعمول التبعي إيه نعم ولذلك لا يوجد تقسيم هنا ذكر متبوع معمولات تبعيه فقط أيه. قال, قال أن أطيع الله والرسول اطيعوا فعل مضارع مرفوع على مترفعه الظم الظاهر على آخره، والفعل مستتر تقدره تقديره انا الله مفعول به منصوب على تنصب الفتحه الظاهره الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الرسول معطوف على اسم الجلالة مرفوع مثله ومنصوب مثله وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره العاطف الثاني الفاء قلنا عشر حروف عاطف ذكرنا الواو الفاء الفاء حرف عطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم جاء زيد فعمر اشتركاه في المجيء فهو إذن أفاد العطف العطف يعني اشتراكهما في المجيء ويفيد أيضا التختيب إضافة إلى العطف يعني أن ما قبل الفاء حصل قبل ما بعدها وتفيد أيضا التعقيب إضافة إلى العطف التعقيب يعني أن ما بعدها حصل مباشرة إثر حصول ما قبلها من دون مهلة كل شيء طبعا بحسبه يعني لا يحصل نقول تزوج فلان فولد له يعني بعد تسعه شهور انجبت زوجته ولد. هذا يسمى تعقيب لا يقال أن تعقيب الان يجب ان تولد ان تلد زوجته اثر الزواج مباشره هذا تعقيب كل شيء بحسبه نعم سهى فسجد هنا السهو يعني يأتي في آخر الصلاه السجود حتى لو سهى في أول الصلاه فان السجود يتاخر حتى يكون في اخر الصلاه هذا تعقيب لو سجد في آخر الصلاة سجد تعقيب إذن الفاء تفيد ثلاثة أشياء العطف وهو أمر مشترك بين كل حرف العطف إضافة إلى الترتيب والتعقيب الترتيب عرفناه والتعقيب أيضا عرفناه حصول ما بعدها بدون مهلة تجب تكبيره الإحرام فالقيام المصلي يجب عليه أن يكبر تكبير الإحرام، كذلك يجب عليه بعد تكبير الإحرام القيام، يعني تفرض تكبيره الإحرام في القيام. هنا تيجي فاعل مضارع مرفوع على مترفه الضم الظاهر على آخره، تكبيرته فاعل مرفوع على مترفه الضم الظاهر على آخره، تكبيرته مضاف الافتتاحي. مضاف اليه مجرور وعلى مجره الكسر الظاهر على اخره فالقيام الفاء حرف عطف من الفتح لا محل لهم الاعراب القيام معطوف على الافتتاح معطوف على تكبيره وعلى تكبيره مرفوع مثلها وعلامه رفعه الضم الظاهر على اخره تكبيره فالقيام العاطف الثالث ثم ثم حرف عطف يفيد العطف كما تفيده الوا وكما تفيده الفاء وكما تفيده بقية حروف العطف لكنه يفيد أيضا الترتيب إذا قلت جاء زيد ثم عمر هذا يعني أن مجيء زيد حصل أولا وبعده حصل مجيء عمر ويفيد التراخي ثم يفيد التراخي عكس الفاء إذا ثم تشترك مع الفاء في العطف والترتيب وتختلف معها في التراخي. الفاء تفيد التعقيب يعني ما بعدها يحصل مباشرة. ثم تفيد التراخي يعني ما بعدها يحصل بعد مدة. مدة زمنية يعني انتظار مدة. نحو يجب العلم ثم العمل. يعني العمل يأتي بعد العلم بمدة. طبعا هذا البثال من حيث المعنى. غير صحيح من حيث اللفظ صحيح العلم يقترن بالعمل يجب العلم فالعمل لكن من حيث اللفظ صحيح أقول صلى ثم نام درس محمد نحوا ثم فقها يعني بعد مدة من الزمن درس الفقه يعني لم يدرس الفقه بعد انتهائه من النحو واشرة بل ذهب إلى البلاغة وإلى الصرف وإلى المنطق وإلى الأصول التي تمثل علوم آلة ثم درس الفقه أي نعم. المثال المذكور قال نحو يجب العلم ثم العمل يجب فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره العلم فاعل مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره ثم حرف عطف وترتيب وتراخي ببنى على الفتح لا محل له من الإعراض العمل معطوف على العلم مرفوع مثله أو مثله وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره حتى حتى تأتي حرف عطف طبعا وتأتي حرف جر نحن نتكلم عن حتى التي هي حرف عطف حتى التي هي حرف عطف يكون ما بعدها جزء مما قبلها لا يأتي ما بعدها إلا وهو جزء مما قبلها مات الناس حتى الأنبياء الأنبياء جزء من الناس حتى تفيد الترتيب أيضا وتفيد المهلة يعني هكذا يقولون هكذا يقول النحات حتى تفيد الترتيب وتفيد المهلة فإذا قلت قدم الناس قدم الحجاج حتى المشاتو يعني أن حتى تفيد الترتيب لكن تفيد ترتيب أن ما بعدها مترتب على ما قبلها علوا أو نزولا يعني ما بعدها غاية في العلو أو غاية في الدنوب فإذا قلت قدم الناس الحجاج وحتى المشاة يعني حتى ضعافهم إيه. وإذا قلت حضر الناس حتى الأمراء وهذا غاية في تدرج غاية في في العلو. وحتى ما ما تكون جر. تكون جر إذا كان ما بعدها مجرور بها. حتى مطلع الفجر هنا حرف جر. يعني الضابط هنا أن ما بعد حتى جزء مما قبلها تتوط. تتوسط حتى بين اسمين مم. الثاني الذي بعدها هو جزء مما قبلها مم. تكون حرف عطف. طبعا مم. لم حتى يتبين حتى يتبين حتى هنا حرف جر حتى تبيني يتبين فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد حتى والفعل في تأويل المصدر مجرور بحتى الآن أقول قدم الناس حتى الأنبياء وطبعا بعض النحات يقولون حتى حرف عطف هذا متفق عليه لكن هل حتى تفيد الترتيب تفيد الترتيب في العلو او في الدنو لكن المهلة يقول حتى تفيد مثل ثم تفيد المهلة إلا أن المهلب حتى أقل من المهلب ثم مدة قصيرة يعني بينما ثم نطلق تستخدم المدة القصيرة والمدة الطويلة على أن إفادتها للمهلة مختلف فيه بين النوعات قالوا حتى إفادتها والترتيب مختلف فيه عطف عندما أقول مات الناس حتى الأنبياء الناس لا يزال منهم أحياناً فهنا حتى بعضهم قال مطلق العطف مثل الواعب إلا أن جزءاً بعضهم قال لا تفيد التدرج في العلو أو التدرج في الدنيء وبعضهم قال تفيد التدرج والمهله لكن أحيانًا هذه المعاني تظهر تستفاد يعني منها من خلال السياق يتبين أنها تفيد التدرج في العلوم بات الناس وحتى الأنبياء وحتى أفضلهم وأن تفيد التدرج في الدنو قديم الحجاج وحتى المشاة لكن المهلة أمرها يعني قد يتضح في بعض الأمثل لكن لا يتضح في أمثلة أخرى ولذلك خالف فيها كثير من المحال قال نحو مات الناس حتى الأنبياء مات فعل الماضي مبني على الفتح الناس فاعل مرفوع وعلى مترفعه الضم الظاهر على آخره حتى حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب الأنبياء معطوف على الناس مرفوع مثله وعلى مترفعه الضم الظاهر على آخره والحديش الخامس من حروف العطف أو أو حرف عطف تأتي للإباحة، وتأتي للتخير، وتأتي للشك، وتأتي للتشكيك، إضافة إلى معان أخرى تطلب في علم يعني أحب أي أو تأتي لتكون عطف؟, عطف أي حرف متى جاءت أو في حرف عطف، ولكن المعاني الأخرى تفهم من السياق من سياق الجملة قد تكون أول الإباحة. متى تكون للإباحة إذا كان يمكن الجمع بين ما بعدها وما قبلها أقول لك أدرس نحوا أو فقها أو هنا للإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين أو هنا للإباحة يمكن أن تجمع بينهما فتجالس الحسن وابن سيرين وتدرس نحوا وفقها بان واحد ممكن, ممكن فهذه للإباحة تكون أولي التخير إذا كانت لا يمكن الجمع بين ما بعدها وما قبلها إذا اخترت ما قبلها امتنع عليك ما بعدها وإذا اخترت ما بعدها امتنع عليك ما قبلها أقول لك تزوج هندا أو اختها أو هنا للتخيير لأنه لا يجوزك أن تجمع بينهما تكون أولي الشك إذا كنت شاكا حضر زيدا أو عمرا إذا كنت لم تعلم من حضر منهم يقينا تكون للتشكيك أو إذا كنت أنت متيقن ولكن تريد أن توقع من تحدثه في حيرة وتشككه شا... مثل قوله تعالى وإنا أو لعلى هدى أو في ضلال مبين هذا للتشكيك أو للتشكيك على كل او حرف عطف يفيد التخيير او الإباحة او الشك أو التشكيك هذه معاني تستفاد مرتبطه ب او تستفاد من او نحو صل الظهر اربعا او ثمانيه صل فعل امر ببني على حذف حرف العله والفعل مستتر ويوض تقديره انت الظهر يمكن ان تكون مفعول فيه ظرف زمان يعني وقت الظهر اربعا مفعول فيه مفعول به منصوب أو ثمانيا أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من العراب ثمانيا معطف على أربعا منصوب مثله على النصبي الفتحة ويمكن أن يقال صل فعل الأمر مبني على حرف العلة والفاعل مستتوجوبا تقديره أنت والضحى مفعول صفة مفعول مطلق منصوب منصوبة وعلى نصبه الفتحة المقدر على آخرها حذف المفعول المطلق في حله محل صلى صلاه الضحى اصل الكلام حذف المفعول الصلاه وبقي الضحى حذف المضاف وبقي المضاف اليه نقول الصفه بنقول مضاف اليه حذف المضاف منه فحل محله واخذ اعرابه ايه الضحى صفه مضاف نقول مضاف إليه مضاف اليه ما منصوب على ما شو اسمه مطلق منصوب على التصبي الفتح الظاهر على آخره والأصد صلي صلاة الضحى طبعا مقدر الفتح للتعذر إيه لأنه الأصد صلي صلاة الضحى أربعاً صلي أربعاً صلاة الضحى صلاة المضاف إليه حذف حذف فحل المضاف إليه محله صلي صلاة الظهر مما يروب عن المفعول المطلق المطلق المضاف إليه أو صفة المفعول المطلق أو فهذا نائب الضحى إذا عرضنا أن نعربها بدقة نقول نائب مفعول مطلق منصوب على تنصب الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهوره أو من ظهورها التعذر لأن المفعول المطلق مضعف حذف فحل المضاف إليه محله وأخذ إعرابا أصلا الكلام صلي صلاة <تصفيق> الضحى أربعا مفعول مفعول به طبعا يمكن أن أقول صلي صلاه الظحى صل الظحى الظحى مفعول به وقعت عليه الصلاة أربعا حال حال كونها أربعا يمكن أن نعرب الظحى مفعول مطلق ويمكن أن نعربه مفعول فيه ويمكن أن نعربه مفعولا به أربعا تكون اما مفعول به أو حال إذا كان الظحى مفعول به فأربعا حال حال كونها أربعا وإذا كان مفعول مطلق أو ظرف فهي مفعول به. إيه. طيب والسادس إما إما أقول اعمل إما واجبا وإما مستحبا. إما أيضا مثل أو دائما. إيه. إما تدل على التفصيل في الغالب يعني تدل حرف يفيد التفصيل أو التخيير إما واجبا وإما مستحب. طبعا إما يدور حولها كلام كثير بين النحات الراجح فيها أنها ليست عطف حرف عطف إذا سبقت بالواو بل حرف تفصيل فقط والواو هي حرف العطف لكن إذا لم تسبق بالواو فهي حرف عطف وتفصيل حرف تفصيل مبني على لا محل لهم العراض أي نعم لان عندما أقول اعمل فعل امر إما حرف تفصيل مبني على السكون لا محل له من الأعراب واجبا مفعول به اعمل منصوب على التصبيح الفتح الله على خير وا حرف عطف مبني على الفتح إما حرف تفصيل لا محل له من الأعراب مبني على السكون مستحبا معتوفا على واجب منصوب مثله عن التصبيح الفتح إيه. لكن لو لم توجد الواو كانت إما حرف عطف اعمل إما واجبا إما مستحبا كلمه اما اسم إما فعل إما حرف اما هنا حرف عطف وتفصيل السابع من والفاء وحتى واو واما ايه السابع ام ام بالاسكان اما بالالف بالالف بعد الميم اما ام بإسكان الميم أم تأتي على صورتين تأتي بعد الهمزة فتكون معادلة للهمزة في الاستفهام أقول أرضى الله تطلب أم سخطه فأم هنا حرف عطف أفاد الاستواء ما بعده وما قبله في كونه مستفهما عنه يسمونها همزة أم المعادلة لأنها تعادل الهمزة في الاستفهام تعادل همزة في الاستفهام أما إذا لم تسبق بهمزة الاستفهام فتكون حرف إضراب أم حرف إضراب إذا لم تسبق بهمزة جاء زيد أم عمر يعني بل عمر كانوا ثمانين كانوا ثمانين بل زادوا ثمانية يعني أم زادوا ثمانية يعني بل زادوا ثمانية. ماذا يكون حرف عطف لكن تفيد الإضراب هي في الصورتين حرف عطف لكن مرة تكون معادل للهمزة ومرة تكون بمعنى بل أم نح الله تطلب أم سقطه. الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب رضاء مفعول به مقدم منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف الله مضاف إليه مجرور على مجر الكسرة تطلب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهر على آخره والفاعل مستتر وجوب وجوبا تقديره أنت أم حرف عطف مبني على السكون لا محل لهم الاعراب سخطه معطوف على رضاء منصوب مثله على تنصيب الفتحة وسخط مضاف الهاء والقطة صلبة على الظن في محل جر مضاف إليه فأم هنا أتت بعد الهمزة فنسميها هنا أم المعادلة أي لو قلت جاء زيد أم عمرو يعني بل عمرو تكون حرف عطف ولكنها بمعنى بل ماذا تكون استفهام ما سبقت باستفهام لو سبقت باستفهام تكون معادلة لهمزه استفهام زي زيد خلاص لكن لو ما سبقت باستفهام تكون بمعنى بل تكون حرف إضراب اه جاء زيد عمرو اي ام عمرو يعني بل عمرو ماشي الثامن من حروف العطف بل بل تفيد الإضراب عما قبلها يعني السكوت عنه وإثبات الحكم لما بعدها إذا كانت بمعنى بل تفيد نفس المعنى يعني الاضراب عما قبلها يعني جعله مسكوت عن حكمه وإثبات, وإثبات ما قبلها لما بعدها اطلب حلالا بل طيبا أطلب حلالا بل طيبا هنا اثبتت طلب للطيب وجعلت الحلال مسكوت عنه ما جاء زيد بل عمرو اثبتت عدم المجيء لزيد وجعلت لعمرو وجعلت زيد في حكم المسكوت عنه لا لا حرف نفي يفيد إثبات الحكم لما قبله ونفه عما بعده اعمل صالحا لا سيئا طيب إذا أردنا أن نعرف أطلب حلالا بل طيبا مثال بل أطلب فعل أمر ونبني على السكون والفعل مستثير جوبا تقديره أنت حلالا مفعول به منصوب على التصبيح الفتح الظاهر على آخره بل حرف عطف على السكون لا محل له من الإعراب طيبا معطف على حلالا منصوب مثله على التصبيح الفتح الظاهر على آخره لا قلنا حرف يفيد إثبات الحكم لما قبله ونفيه عما بعده اعمل صالحا لا سيئا اعمل فعل أمره من على السكون والفاعل مسترجوبا تقديره أنت وصالحا مفعول به منصوب على التصبيح الفتح الظاهر على آخره لا حرف عطف فبني على السكون لا محل لهم للإعراب سيئا مع لا. لا لا يفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها أم. اعمل صالحا لا سيئا أم. حروف الإضاب تفيد إثبات الحكم لما بعدها أي لا حرف عطف فبني على السكون لا محل لهم للإعراب سيئا معطف على صالحا منصوب مثله وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره لكن لكن حرف يفيد اثبات الحكم اثبات الحكم لما بعده اي هي لكن لكن لكن لكن. لكن هذه حرف توكيد ونصب استدراك حرف استدراك وتوكيد ونصب هذه لكن محافظه لكن مخففة. طبعا يشترط أن تكون مسبوقة بنفي تثبت لما بعدها عكس حكم ما قبلها. لا تأتي إلا مسبوقة بنفي. لا يمكن أن تأتي بكلام مثبت يعني غير منفي. وتثبت لما بعدها عكس حكم ما قبلها. يعني إذا كان ممكن تأتي مثل محمد جاء لكن عمر لم يأت. إحنا لكننا ما عرف توكيد ونصب ما نتكلم عن لكن المخففة العاطفة أحيانا تأتي لكن مخففة ولكن لا تأتي عاطفة لا يحل رياء لكن إخلاص هنا أثبتت عدم الحل للرياء وأثبتت الحل للإخلاص لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب يحل فعل مضارع مرفوع على نترفعه الضم الظاهر على آخره رياء فاعل مرفوع على رفعه الضم الظاهر على اخره لكن حرف عطف مبني على السكون لا محل له من العرب إخلاص معطوف على رياء مرفوع مثله على رفعه الضم الظاهر على آخره بهذا الشكل نكون قد أنهينا الحديث عن حروف العطف العشرة التي هي الواو والفا وثم وحتى وأو وإما وأما وبل ولا ولكن يعني انتهينا من العطف بواسطه الحروف او ما يسمى بعطف النسق وهو النوع الثاني من المعمولات بالتبعيه النوع الاول الصفه النوع الثاني العطف باحد الحروف العشره الثالث التوكيد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تفضل you. <laughs>